بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار اطلت وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصقف نشرت وإذا السماء فشطت وإذا الجحيم سعرت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 إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع وَمَا أمين وما